تفسير سورة سفر بسم الله الرحمن الرحيم وحامك بالله يامك عاليه نحريستا جود مدى قارها ندبا نحريستا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الله وحاو تسبح سدو حمانكه فوحا كسوغان حرارك يدولك الله وكان كادا قدو مديس أو حكمت بادنا ياه <تصفيق> أيهَا الذيينَ آمنوا لم تقولونَ ما لا تَففعللون كَبُرَ مقَ الن دَ الله أَن تقولوا م لا تَفعللون ك لا يَرسُلك سرّماَا يوْومذُ دععسًا وَوحيدًا سمينيّ وح ال لا سنا كه الشر وحدا فن إن الله يحب الذيين يقااتلونَ في سبيهصفًا كَهُ بُنينُ ررسوس على وح جعلهكقدك على م تدك س يغصففن اذنني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين حسن بن محمد صلى الله عليه وسلم اركو نبي موسى كي قام كيش قام كيوما حديد بيسانيدكم إذ يقول غيران على رسولك إلهي لا يدنس ويرى الله كل الله مهن يكون قومك فاسقين تا يدعوا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني Israele, inni rasoolu allahe ilaykum mussadqa limaabayna yediy min التوراة mussadqa limaabayna yediy min التوراة vamaabayna yediy min التوراة vamaabayna فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين حسن أبي محمد صلى الله عليه وسلم أركو النبي عيسى مريم ولكي بكير في البني إسرائيل وحانه رسولك إلهي دين صوترين رمين أي كتاب توريد أوريي دين كل بشاريني اذن كون بشارين يا رسول قد اشيئان دورا امغيسو يحيى احمد ونبي محمد صلى الله عليه وسلم اركو اليمد حجوين عد عد وحي هذين ك الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يا كذب الم بدل متكوبن ابوثي الله استغوا وغيرا يا الله بعن وليادتك يريدون ليطفئون نور الله بأفواههم والله متن نوره ولو كره الكافرون وحيدون يا قالد اني قد مي نورك الهي افكود الله وتام يا لنورك سهمد نعن قالد Hualladi, aru sa laura sulehu bilhude, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, uda, Allah. لا اله الا الله سوره سفوه مدنيه افر يتبن ايداد اي كوكب تايوان لحدنا دي تا سوره كو يلخداناد ترتيب القران سوره سفوه حن كاادن اين الى الله سبحانه وتعالى او تسبيح سدان وحا كو سغان الله سبحانه وتعالى اي كامر قاتان ون اخشوعان دادك الله يا رسول كيسا الرومييه وإنو سنهاد الكودة إيا فعل كودو إسخلافين waxay وحي كنتا عدد أعلى الله سبحانه وتعالى وحو جعل يهي كواجد كيسا كدقال لما إياه وإسكد waxay مسلمين تو وحي الروميين دمان مهرو سوشي الله خلقي أو سوطيرا إياه وان كلاقا داي نسيداي الرومييين كتوبة الله سوطة جي سواب تو أحق وامد غاردو سووي كلاقي بيا سيدوكالي آيادهان وحانك قادنا إننا نبي عيسى عليه الصلاة والسلام بشارة ييسو بحيطانك نبي غيرنا بشارة نبي عيسو بشارة نبي صلى الله عليه وسلم وحي حجة كوتاي غارة بينا نبي غيرنا أيها لحبا آيادهان وحانك قادنا إننا إنو سنجيرين عيد كدولمي بدن كوا الله كوا بينا بورتا إستغو أغوية الإسلام كواس وظالمين الله سبحانه وتعالى مهلونيو قال الله وحيدون أنه حتى يكون النور كإسلام أفكادك بغتياً لكن الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى وطمئ لنورك سهباً نعين قال الله الله وحب بلنق <تصفيق> هذا إن حق وصرم رأينا دين تا إسلام كي لسود بنبي محمد دين تا إسلام كي لسود النبي محمد صلى الله عليه وسلم هبن نعين مشركونتي هذا وصلى الله وسلم على النبينا محمد وعلى آله والصحب أجمعين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 خوالا يا رسول كيس الرما يوم عيد تسيا كنعس ان كبت بالي عذاب حنون بظن تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون وَحَادٌ رُمَيْنَ سَنَ الله يَا رَسُولَ كِيسَ وَحَادَنَا كُجِهَادَ سَاجِدْ كِ إِنَّ إِذِنْكَ أُورَايَ خُولِي هِنَا يَا نَفْتِينَا سَاسَ نَادِينْ خَيْرَ بَدَنَ هَدَاتِهِ إِنْ كَ وَوَحُك يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جنات تجري من تحتها ذلك الفوز العظيم مركز الله إذن دمدعف يا وحونا إذن قاليني يا جنوين ايدحق القليان وبيال يقول يا ونفسنا كد حيال جنوين كان نغاشها له تحسين وين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَدْخَلَ جَنَّتِهِ وَغَرْقَارَ كَإِلَٰهِ يَقُولُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا إِنْ صَرَفَ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ Kõn on oleti oli va omad uskald osad, kiri on ultimatelyрон itival nine on ëörk 않rin وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين كوحاق الرميو نغدا كرقا رياشة اللي صديقو النبي عيسى بن مريم ساحب ديسها حواريين تي ايو كويريا اللي لكرقا مركز يكون هنا لكرقا رياشة اللي كاد بيحق الروميسكو بني اسرائيل كامله كوهلا اي كغالودي الله لا اوغرغار كووي حق الروميه الله يا اوغرغار كووي الله اكبر الله لا waxay kaloo ino cadeen inuu yahay ganacsiga ugu badan ee dalbiga lagu dhaafo jannada lagu galo Allah ya Rasul Isa salaamayeye jehaadkiisa lagu dagaalamo xoola iyo nafsi lo difaaco sillad difaaca haqa gool sidi ay sameeyeen hawariintii saahibadii nabii Isa (alayhi salaam) markay haqa u heeliyeen markay haqa u heeliyeen hawariintii iyaga goolaystay oo dhulka